اَمَّنْ تَساءَلَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا Oh Go on. E the كلا بل تكذبون بالدين وإن عليهم لآخرين كرام كاتبين يعلمون